لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عابدونا تائبونا عابدونا ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده